بسم الله الرحمن الرحيم والشنس وضحاها والقمر إذا أتلاها والنهار إذا جلناها والليل إذا يغشاها والسماء وقال لهم رسول الله ناغة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها